السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وان زدنا علما ولم علما wose kwa nafsi bitakuwa Allah subhanahu wa ta'ala fakalifaza almuttaqin baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kazalikuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuhusiana pamoja na yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darasa la katika risala yetu ya usulo sunna del imam al-humaydi katika risala ya الله sunna ya imam al-humaydi rahmatullahi ta'ala rahmatuhu wasi'a na tulikuwa tumezungumza katika nukta ya kuwarehemu masahaba wa الامام القميان يسمى والتراحم على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل فإن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم نؤمر الا بالاستغفار لهم فمن سبهم او تنقصهم او احد منهم فليس على السنه وليس له في الفيء حق اخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن انس انه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يا بتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ثم قال والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالإيمان الان فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له صلى والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه لا يقول امام عبد الله بن الزبير حميد يرحمه الله تعالى والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله انم كلام مخلوق فهو مجرد لم نسمع لم نسمع أهلا يقول هذا طيب ثم قال الامام الخمهيدي رحمه الله تعالى والقران كلام الله نا قراني منن الله والقران كلام الله نا قران منن الله سمعت سفيان يقول نممسك يا سفيان اخسما والقران كلام الله نا قران منن الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع na mwenye kusema kwa qurani ni kiumbe yeye ni mubtadi yeye ni mtu wa bid'ah lam nasma ahadana yaqulu hadha hatujamsikia yeyote akisema hivi tayy ni lukta anazungumzia al Tunaisoma Anasema walqur'anu kalamullah na Qur'an ni maneno ya Allah Ishara ya kwamba wao wanaesema kwamba Qur'an ni kiumbe Kwa hiyo hii inawalazimu wao wasisemi kuwa Qur'an ni maneno ya Allah na katika vitu ambavyo vinamfanya mtu awe katika sunna kiuhalisia ni kuwa na itikadi ya namna hii kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ma huwa alquran ni nini على رسوله وخاتم انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله المنزل على رسوله وخاتم انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله المنزل على رسوله وكانت من انبياءه صلى الله عليه وسلم المبدؤ بصوره الفاتحه المبدؤ بصوره الفاتحه الفاتحه المبدؤ بصوره الفاتحه بصورة بصوره الناس المختوم بصوره الناس المختوم بصوره الناس هل المنقول نقلا متواترا هل المنقول نقلا متواترا هو القران هو قراني كلام الله ما له الله قراني yang mau kita somba hanya dari nuno ya Allah subhanahu المنزل على رسوله ياليترمشوا جوه متويق Yaani Qur'an maneno ya Allah ambayo yametremshwa juu ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam wa khatami anbiaihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mwisho wa manabii wake ambaye huyo mtume na mwisho wa manabii ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo haya maneno ya Allah yametremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa wasita wajibre kumtelemshia mtume sallallahu alaihi wasallam ambani mwisho wa manabii al mabdu' bi surah al fatiha al mabdu' bi surah al fatiha yenye kuanza na surah al fatiha quran inaanza na surah al fatiha quran tayazi na huruf al hijai alif kusoma lakini Qur'an inaanzwa na surat Al-Fatiha. Kwa mwanzo wa Qur'an ni surat tul-Fatiha na surat tul-Fatiha inaitwa hivyo kwa sababu ya kuanza kwake kwa hiyo kwa sura katika uh, mshaf. Al-Maftum bi nas yenye kumalizwa kwa surat An-Na. Al-Maftum bi nas al yenye kumalizwa kwa surati an Mwisho Qur'an ni surah An-Nas al-manqul naqlan mutawatir an-manqul naqlan mutawatir yanakuwa kulikuwa kwa unukuz wa mutawatir yani ba kutoka sallallahu sallallahu na pokiakuwa na sahaba wa mtursulu sallallahu alaihi wasallam na watu wengi wa haka kadha mpaka kutufikia sisi iminukuliwa katika hali ya tawato tayni alquranu alkarimu kalamullah alquranu alkarimu kalamullah munazzalun ghayru makhluqan quran hi tukufu limalelu allah munazzalun منزلون يدترمشوا غير مخلوق سو كيهم قران سو كيمب بل قراني لمن يريد يا الله بل يدترمشوا من بدا واليه يعود من بدا واليه يعود وكيه الله سبحانه وتعالى يعاذنك وكيه من بدا واليه فهو كلام الله حروفه ومعانيه فهو كلام الله حروفه ومعانيه كايو ديو قران نمنن يا الله حروفه حروف زاك ومعانيه نمانا زاك سبحانه وتعالى قال تعالى امثلا الله سبحانه وتعالى وان احد من المشركين استجارك وان احد من المشركين استجارك وان احد من المشركين استجارك فاجره فاجره فاجره حتى يسمع كلام الله وان احد من المشركين ازجارك فاجره حتى يسمع كلام الله الله تبي القران اناسما وان احد من المشركين ازجارك لا يقي ويوتي ketika wasyrikina atakutaka amali wewe yoyoti yule ketika wasyrikina atakutaka amali fajiro yoyote koshirikina ametaka ulinzi kwapo. Mpe ulinzi hata yasmaa kalama Allah mpaka sikie maneno ya Allah Subhana wa Taala ambayo ni Qur'an. Kwa hiyo aya iko wazi kabisa kwenye Qur'an maneno ya Allah Subhana wa Taala. Kwa hiyo yule ambaye askieakuwa na itakidi kinyume na hivyo anakuwa ni mubtadi' dhalal anakuwa ni mtu wa bid'a mwenye kupotea. Kwa hiyo ili mtu awe katika sunna كي وسواساو لازم اعتاكد ان القران ني مننونو الله سبحانه وتعالى وهو المنزل لقوله تعالى وهو المنزل لقوله تعالى ان هي قران ني ينكتب لفه وهو المنزل لقوله تعالى لان يقراان نييجه كترمتوا وكاولياتك الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي امتكسيك يلى ابيه نزل الفرقان Amechemshwa Qur'an ala abdihi ya injewa. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba Qur'ani imeteremshwa. Ni dalili kwamba Qur'an imeteremshwa. Kwa hiyo lazima Muislam ambaye anataka awe katika usawa, awe katika sunna, awe katika mani haji sahihi, lazima itikadi yake iwe hivyo. حفظنا القران اتتكيد ان القران بما يريد الله يمتلش مثي كiumbe ولان كلام الله صفه من صفاته ولان كلام الله صفه من صفاته ولان كلام الله صفه من صفاته لا وسبابه ا يا هي القران دي منو الله لان في القران كلام الله من صفاته او الان كلام الله صفه صفات من صفاته ولان كلام الله صفه صفات من صفاته نكسباب صفات من حقيقه منو يا الله من صفه ketika صفه ذاته وصفاته غير مخلوقه وصفاته غير مخلوقه نفس ذلك الله سبحانه وتعالى سيو كيمبه قال الإمام احمد قال الامام احمد رحمه الله تعالى القران كلام الله وليس بمخلوق القران كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف ان يقول ليس بمخلوق ولا يضعف ان ليس بمخلوق القران كلام الله قران من منن الله وليس بمخلوق نسيو كيمبه منن الله سيو كيمبه ولا ليس بمخلوق لا ولا mtu asiye dhaifu kusema sio kiumbe Imam Ahmad anasema haya maneno Al-Qur'an kalamullah Qur'an ni maneno ya Allah wala si bimakhluqih na sio kiumbe wala yadh'uf na mtu asiye dhaifu ani yakula kusema laysa bimakhluqin hiyo Qur'an الشافعي الله وقال الشافعي رحمه الله تعالى وقال الشافعي رحمه الله تعالى القران كلام الله غير مخلوق القران كلام الله غير مخلوق ما مشاف ناس يسمع كلام الله قران لمن الله غير مخلوق سيو كيمه القرآن كلام الله قران من عند الله غير مخلوق سيو كيومي. وقال المزنئ رحمه الله وقال المزنئ رحمه الله وقال المزنئ رحمه الله والقران كلام الله والقران كلام الله والقران كلام الله من لدنه والقران كلام الله من لدنه وليس, بمخلوق. وليس, بمخلوق. وليس, بمخلوق فيبيد. وليس المدني رحمه الله نسيم والقربان كلام الله نا قران ni و ya Allah wamila dunhu na kutoka kwake yeye Allah ni maneno ya Allah kutoka kwake kwa hiyo haya ni maneno ya baadhi ya maimaa wa sunna wao wanazungumzie na kudhibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Kwayo, wewe, kwa hiyo wewe Muislamu lazima uitakiri kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Kinyume na hivyo utakuwa ni mubtadi, utakuwa ni dhallul. Katika hiyo ikiwa kinyume na hiyo wewe utakuwa ni mtu wa bid'a, tena utakuwa ni mwenye kupotea. Al-Imam an akasema Samaitu Sufiana Nimemmsikia Sufiana. Wa Sufian huwa Ibn Uyaina. Wa Sufian huwa Ibn Uyaina. Sufian hapa ni Ibn Uyaina mwenye ile risala ambayo Sheikh Nadhir jana ameanza kusomesha. Sufian huwa Ibn Uyaina. سفيان بن عيينة سفيان الثوري سفيان بن عيينة ولد بالكوفة ولد بالكوفة في سنة 710 ولد بالكوفة الإمام سفيان بن عيينة امهزليوا الكوفة العراق ولد بالكوفة مزليوا الكوفة في سنه 710 ومك 1107 هجري سياد بن يونس ولد في الكوفه عام 1107 هجري ومات سنه 890 و ومات سنه 890 و ومات سنه 98 و na amekufa mwaka wa 198 pe. kwa mata sana 890 na amekufa mwaka wa 198 hijria. Kwa nani na katika miaka mingapi? 91 amekufa baada ya miaka 91. وعاش 91 سنه وعاش 91 سنه ما هيش 191 سس الامام الحميدي امركم ان يوسفيه قال نسمع سامع يوسفيه يقول نمسكيه يوسفاني يتقسم الامام الحميدي انا نقول من يا الامام سفيان ابن عين انا اسم وقال القران كلام الله ان القران دي منن الله عم نسكي يقول وقال القران كلام الله ان القران منن الله ومن قال لا من يقول كسم ما مخلوق ني كiumbe فهو مبطريع يي لي ni kiumbe لماذا لانه كلام الله تعالى لانه كلام الله تعالى من يك Sema kwamba Quran kiumbe ni mtu ya bidاعة kusababio hiyo Quran ya Allah كلام الله تعالى kusababio Quran ni maneno ya Allah wa huwa sifa tun min sifatihi na hayo maneno wa huwa sifatan min sifati na hayo maneno ya Allah ni sifa katika sifa zake wasifatullahi ghairu makhluqe na sifa za Allah siyo kiumbe wasifatullahi ghairu makhluqe na sifa za Allah siyo kiumbe sasa kama niliotangulia kusema kwamba hii ni insha kwamba wako wanasema kwamba hii Qur'an ni كيمث ني نايي wawanza kusema kwamba Qur'an ni kiume waawwal man qala annahu maghluq waawwalu man qala annahu maghluq huwa al-Jadbundirham waawwal man qala annahu maghluq huwa al-Jadbundirham kusema kwamba hakika ya qurani ni kiombe ni aljabr ibn dirham huyo ndo kwanza kabisa kusema kwamba qurani al-Jahm ibn Sufyan thumma akhadha minhu al ibn Sufyan kisha akachukua kutoka kwa ibn Dirham hiyo itikadi na hayo maneno ibn kisha akachukua ibn na hiyo ibn wa huwa al, al, al ilayhi وهو الذي ينسب اليه مذهب الجهميه وهو الذي ينسب اليه مذهب الجهميه نبوي الجهم بن صفوان دي امباي يانا نسيبشوا كوكي مذهبيا الجهميه وسكيه الجهميه هو مذهب يانا نسيبشوا كو هو الجهم بن صفوان طيب ساسا huyo sikikua mkalifu ikikadi eso zao baraza kusema kwamba Qur'an maneno ya Allah sio kiumbe yeye akasema kwamba Qur'ani ni kiumbe bali wengine wakasema sio maneno ya Allah hukumu yake huyu mtu ni ipi hukum mankara annahu makhluq hukum mankara annahu makhluq حكم من قال انه مخلوق حكمه من يكسموا ان حقيقه القران ني قال انه مخلوق رحمه الله تعالى همسما الامام احمد قال الامام احمد امسيمه الامام احمد من قال القران مخلوق من قال القران مخلوق فهو عندنا كافر من قال القران مخلوق فهو عندنا كافر لان القران من علم الله لان القران من علم الله لان علم الله الله تعالى وفيه اسماء الله تعالى امام احمد قال من قال من القران مخلوق من يقسموا هو قران للكوم من قال القرآن مخلوق منيكسما هو, قرآن عندنا هو, أتكلم قرآن هو لأن القرآن ni kiumbe fa huwa indana kafir huyo kwatu sisi ni kafiri wakati asemaye haya madeni kwamba Qur'an ni kiumbe kwatu sisi huyo mtu ni kafiri liana alquran min ilm allah kusabab Qur'an ni katika elim ya allah liana alquran min kwa hiyo ikiwa katika elimu ya Allah basi haiwezi kuwa kiumbe. Ikiwa الله katika elimu ya Allah haiwezi kuwa kiumbe. Wa fihi asma'ullah. Na katika hiyo Qur'an kuna majina ya Allah. Wa fihi asma'ullah. Na katika hiyo Qur'an kuna majina ya Allah. Intea tala. Ya mchezo wa dunia yake. Ikiwa na kule kuwa kwake ndani yake kuna majina ya Allah haiwezi kuwa kiumbe kwa sababu majina ya Allah Subhanahu wa taala sio kiumbe kwao hukuma imam Ahmad yanasema mwenye kusema kwamba Qurani ni kiumbe huyo kutusisha sicha anakuwa ni kafiri waqala Wa kala allal ka'i rahmatullahi taala waqala lalka'i لا امسما الامام اللالكائي اللالكائي القرءان كلام الله غير مخلوق القرءان كلام الله غير مخلوق القرءان كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن قال مخلوق فهو kaafirun Al-Qur'anu kalamullah Qur'an ni maneno ya Allah ghayru makhluqin sio kiumbe ghayru makhluqin sio kiumbe wa man na mwenye kusema makhluqun ni kiumbe fa huwa kaafirun yani kafiri mwenye kusema kwamba Qur'an ni kiumbe yeye ni kafiri waqala Abu Hatim وابو زرعه وقال ابو حاتم وابو زرعته ابو حاتم الرازي وابو زرعه الرازي في ketika اا اذا كنا عقيده الامام ابي حاتم وابي زرعه الرازيين ونقصديوا هذا الامام ابو حاتم وابو زرعه انسمع الامام ابو حاتم وابو زرعه ومن زعم ان القران مخلوق فهو كافر ومن زعم ان القران مخلوق فهو العظيم كفرن ينقلو عن المله كفرن ينقلو عن المله ومن زعمنا من يكدعي ومن زعمنا من مخلوق حقيقه القران لكيمبه فهو كافر بالله العظيم يايي كافر ومكفر الله متكف fahwa kaafirun billahi al-'azhim yanki kafirun kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu kufran yanqulu ani al-milah tena ukafidu mtu katika uislamu kufran yakhruj kufran au mtu katika uislamu kwa ya mtu hii Si denu ya Allah bali ni kiumbe hii itikadi ni itikadi ya kufuru bali ni bid'a bid'a ambayo inakuwa Inamuhamisha mtu katika Uislamu kwa hiyo mtu mwenye kuwa na itikadi kama hiyo hakina Uislamu isipokuwa kwenda akiwa mjinga na mfano wake amna yule ambaye atakiwa wa hujja bado akiendelea na muktifu hii yako na kuwa Qur'ani ni Kiumbe na sima neno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi anakuwa anatoa katika Uislamu na wanayefanya hiyo kazi ni wale imamu ambao ni viongozi wa dola ya Kiislamu kadhalika na wale maulama maulana walfirqullati خالفت الحق في القرآن والفرق التي خالفت الحق في القرآن والفرق التي خالفت الحق في القران نماكند ياليو خالف حقيقه القران والفرق التي خالفت الحق في القران نماكند امبالي يماكارف حقيقه القران وقالوا انه مخلوق لو قسمكم بها هي قران ان مخلوق وقالوا انه انه مخلوق لو قسمكم بها هي قران لكيمبه وقالوا انه مخلوق لو والخوارج والخوارج والمرجئه والمرجئ من الرافضه وكثيرون من الرافضه نقول جامعيو يمتلكوا حقيقه القران لو كان كذلك والمعتزله نا معتزله كذلك الخوارج نا المخوارج والمرجئه نا المرجئه وكثير من الرافضه نا وجهه كتماشيه هيا مكون ديو امبا يمساليفو حقي نا يتقسموا كومبو قران ني كيمبي يا الله سبحانه وتعالى kisha maneno haya yaliyonukuliwa na Imam Al-Ghumayt kutoka kwa Sufyan ibn Uyainah Anasema lam nasma ahadan yaqul hadha tafemsikia yote yakisema hivi na kwamba Qur'an ni kiumbe tafemsikia yote wakati wema waliyotangulia akisema haya maneno eh la yaqul ahad min al wa wa اي لم يقل احد من السلف وائمه السنه لم يقل احد من السلف وائمه السنه القران مخلوق اي لم يقل احد من السلف وائمه السنه القران مخلوق كيما ما قال حجيسه اي يومه ketika wema lamyakula ahadun min as-salaf ajesema yoyote katika wema waliyotangulia wa aemma as-sunnah wa aemma sunnah sunna. na maimamo sunna ajesema yoyote, ma yoyote katika wema waliyotangulia na maimamo wa sunna alquran mukhlu kuwa quran ni kiume ajesema yoyote katika wema waliyotangulia wala maimamo sunna kwa hiyo mtu atakamokuja kusema kwamba quran ni kiume anakuwa ana kalifu haki na anakuwa anatoka katika Mstari wa sunna anakuwa mubtadi anakuwa anatoka katika mstari wa sunna anakuwa mubtadi tena dhalul tena kisemishi wa hujja yasiru kafiran anakuwa ni kafiri yakhruju an milleti alislamu muny kutoka katika milla ya u Kwa lazima hizi itikadi kila mmoji katika sisi nao nazo nafahamuna alitikidi hivyo kwa sababu kwa kuwa yeye ndo atakuwa mtu wa sunna kiuhalisia kinyume na hivyo anakuwa mzayef anakuwa mzayef yani anakuwa sio original anakuwa fake mzayef hata dai kuwa ni mtu wa sunna kumbe ni fake tu mtu wa sunna lazima haya yajue na lazima aitakidi hivyo. Kwa yote yale ambaye sikikua na naji tu bwana mimi mtu wa sunna bwana mimi mtu wa sunna lakini hizi tikadi ikawa hajui. Basi na kana kadai hivyo kumbe yeye na sunna mbali mbali. Kwa hiyo leo tunasimamia katika hiyo nukta ambayo al-Imam al-Humaid anasema al-Qur'anu Allah na qur'an ni maneno ya allah samaitus sufiana yakoon nimmsikia sufiana akisema wal qur'anu kalamullah na qur'ani ni maneno ya allah wam an qaala makhluqan na munjiku sema kiumbe fa huwa mubtariun yeye ni mubtari yeye ni mtu wa bid'a lam nasma ahadni yakulu hadha tuta endelea